فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبع الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون لمردودون في الحافرة أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرًا قَالُوا تِلْكَ إِذَا كَرْعَةٌ خَاسِرًا فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرًا هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ نَاكِرًا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 أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذهم الله فأخذهم الله ونقال الآخرة واللولى إن في ذلك لعذرة لمن يخشى أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفْعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ بُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَا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 وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه وأما ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك موتهاها إن